حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا, وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذ ايهم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس ان مَا دَخَلَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِن نما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينات وظن اهلها ان انهم قادرون عليها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَإِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ